وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى فإن أول ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية. المتلقات عن خير البرية ولا يرتاب عاقل على أن مدارها أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة فقد ذكر رحمه الله أن المقصد الأعلى أن المقصد الأعلى لعلوم الشرعية هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يتلقى هذان الوحيان لا يتلقى إلا بآلات بعلوم هذه العلوم هي مفاتيح هذه الأحكام الشرعية المتلقات عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم لذلك يقول العمريطي رحمه الله في نظم الآج الرمية وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني فهذه الآلة فهذا الفن وهو فن النح من جملة علوم الآلات التي يستفاد بها في العلوم الأخرى ومن جملة هذه العلوم علوم الآلات من جملة هذه العلوم علم النح وهو المقصد الأعلى وصاحب المرتبة الأسماء في فهم الكتاب والسنة وفي فهم الكلام العربي المبين وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن مدخل لعلم النحو وشحف لهمم إخواننا في طلب هذا الفن الذي قصر عنه كثير من الطلبة ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سنبدأ في شرحنا لكتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية وهو شرح سهل فخم جليل لشيخ شيوخنا العلامة أبي رجاء محمد ابن عبد الحميد محمد محي الدين محمد دين عبد الحميد رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين الحمد لله لكنهم كانوا يقولون ينبغي على كل متكلم في أي فن أن يعلم مبادئ هذا الفن وأن يعرف تصور هذا الفن أنت إذا رحت عشان تشتري سيارة مثلا انت بتروح المعرض عشان تجيب اي سيارة اقول له مثلا تدلو خمسين اف والوقات لسيارة مش لازم تعرف السيارة دي شكلها ايه وموديل كام ونوعها ايه والمركب بتاعتها ايه هو كذلك فن النحو اي فن ايها الاخوة لابد له من تصور لهذا الفن خلي بالك هذا التصور يسبق معرفتك مع لهذا الفن تصور يسبق معرفتك لهذا الفن الجديد. فالعلماء يقولون ينبغي لكل من يتكلم في أي فن من الفنون أن يبدأ بمبادئه هذه المبادئ يسمى العلماء مبادئ تسمى عند أهل العلم بمبادئ العلوم العشرة مبادئ العلوم العشرة وقد جمعها العلامة النحوي الكبير محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله إنا مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبته وفضله والواضع والاسم لاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرفة ايه يعني بقى هذا الكلام نفسر هذا الكلام واحدة واحدة كده مع بعض اكتبوا هذا الكلام لانه مهم ونفيس اقرأ ماشي. يقول الناظم انا مبادئ مبادئ اصلها مبادئ الأشياء التي يبتدأ بها في أي فن ماشي لكن سهلت همزتها لأجل الوزن لأن تعرفين البيت له وزن فلو إحنا حطينا الهمزة هيتكسر وزن البيت فالعلماء يقولون سهلت الهمزة أو حذفت الهمزة لأجل الوزن فالناظر يقول إنا بادي كل فن أي فن فن يعني إيه يعني علم يعني كل فن له مبادئ عشرة له أشياء لا بد أن تعرفها حتى تتصور هذا الفن ما هو هذا الفن وعن أي شيء يتكلم فما هي هذه المبادئ العشرة فالناظم يقول الحد أول أنواع المبادئ العشرة الحد الحد يعني إيه الحد ها الوي الحد لا كلمة الحد معناها التعريف الحد الحد معناها التعريف انت لما يكون عندك حتة أرض فبتعمل حد بينك وبين جارك عشان تعرف ايه تعرف حدودك مش كده فلذلك ال أهل النظر يقولون في الصلاحين الحد معرفة المحدود يعني إيه يعني لما بعمل حد الحد ده في اللغة هو الحاجز بين الشيئين خلي بالك فأنا لما بعمل حد يعني في بعرف حدودي فيه فالحد هو الحاجز بين الشيئين لكن الحد في الصلاح العلماء الذين يتكلمون عن مبادئ الفنون معناه التعريف يعني أي التعريف يعني حد هذا العلم إيه؟ يعني تعريف هذا العلم إيه؟ أي تعريف هذا العلم ما هو تعريف هذا العلم عند أهله فهمتوا يعني أنا مثلا لما أقول إيه إحنا مش عندنا مثلا حاجة اسمها الفقه وفي حاجة اسمها أصول الفقه، وفي حاجة عندنا مصطلح الحديث، رواية ودراية، وفي حاجة عندنا اسمها النحو صح؟ مش دي علوم شرعية؟ أليس كذلك؟ بل طيب لما يجي أقول لك الحد والموضوع ثم الثمرة أي ما هو الحد؟ ما هو حد العلم الفقه؟ يعني ما هو تعريف علم الفقه عند أهله؟ عند من؟ ولا عند النحاة؟ عند أهله. طيب علم صن الفقه عند أهل علم الحديث رواية ودراية عند أهل علم النح رواية ودراية وهكذا. يعني مثلا نخ نأخذ نأخذه مثالاً يعني. نمشي هذي نعرف إيه عشان ما ننتهوش معه. الفق يجي يقول لك ما هو الفقه هو. أنت أول ما تتعلم الفقه لازم مش لازم تعرف ما هو علم الفقه حد الفقه إيه؟ خليدي أقول لك الفقه لغة الفهم فقهت المسألة بمعنى إيه؟ فهمتها خليدي بالك لك فقه زيد المسألة أي فهمها ويقولون أيضا فقه يتعدى ويكون لازما فيتعدى إذا طلب مفعولا به فقه زيد المسألة أما لو قلت فقه زيد فقه زيد صار الفعل لازما يعني إيه؟ يعني لا يحتاج إلى مفعول به إزاي يعني لا يحتاج إلى مفعول به الفعل إما أن يكون متعدي أو لازم فعل متعد أو لازم المتعدي هو الذي يطلب مفعولا به يطلب مفعول أو مفعولين أو ثلاثة حسب الفعل إزاي؟ لما أقول مثلا أكرم اسم الكريم إيه؟ طيب سيد الاخ سيد محمد من اللي يعرف من يعرف؟ اتفضل أكرم فعل, فعل ماضي مبني على فعل ماضي مبني على سيد فاعل فاعل وسيد ومحمد مفعول جميل يبقى الفعل اللي هو أكرم احتاج إلى مفعول به ينفع أنت تقف عند عند قولك أكرم سيد ينفع ليه لأن الفعل يحتاج إلى الفعل متعدي يعني يحتاج إلى مفعول به في الكلام ها ضرب زيد عمرا ينفع أنت تقف وتقول ضرب زيد ه لا ليل إن الجملة لم تتم أنا ما استفدت شيئا وفي أفعال يا أخوين تكتفي بمرفوعها فقط يعني تكتفي يعني تكتفي بفاعلها فقط يعني تكتفي بفاعلها لما أقول أقول لك مثلا شرف سيد شرف سيد الفعل ده يكتفي بفاعله اللي هو الفاعل سيد ولا يطلب مفعولا به يكتفي من لأننا شرف سيد خلاص تمت الجملة لا أحتاج إلى معرفتها في معرفتها إلى شيء آخر يعني لا أحتاج إلى مفعول به يبقى شرف سيد ده اسم فعل إيه لازم والذي يطلب مفعولا به ده اسم فعل إيه متعدي فهمتها فالفق فقهاء مرة تأتي لازم ومرة تأتي متعدي الفعل هذا مرة يأتي لازما ومرة يأتي متعديا يأتي لازما إذا قلت فقهاء بكسر القاف اللي هي بيسمي العلماء بعين الفعل فاقيهاء بيسمي العلماء بعين الفعل يعني عين الفعل أنا بقول لكم الكلام ده عشان سياتينا إن شاء الله عز وجل إتعرفوا يعني وزن الكلمة وزن الفعل خليت بالك وعلى أي شيء أي أي فعل ثلاثي لابد بد أن يكون على ثلاث حروف ها حاجة اسمها لا يأتي على وزن فعل أو فعل أو فعل المهم طالما من هو فعل ثلاثي مجرد سيأتي على وزن فعل فدي بيسميها العلماء بفائل كلمة فعلة فائل كلمة ودي عين الكلمة ودي لام الكلمة طب إنت بالقعدني على فقه القف هنا تسمى ايه؟ الله ينور عليك عين الكلمة أو عين الفعل طيب قولها لام م الكلمة فهمتوا؟ آه، فإحنا عندنا فقه مرة تأتي متعدية ومرة تأتي لازمة. تأتي متعدية إذا كانت إذا كان إذا كانت عين الكلمة متصورة. خليت برد يعني فقه له. إذا إذا قلت فقه فقه فقه سيد الدرس ببمعنى فهمة فهمتوها لو قلت فقها سيد الدرس يبقى فقها هنا فعل إيه متعد فهمتوها وإذا وإذا قلت فقها إذا كان عين الكلمة بالضم فقها خلي بالك إذا كان عين الكلمة بالضم فقها صارت الكلمة فعلا لازماني يعني صارت فعلا لازمياً كان ها؟ ااا يعني لا تحتاج إلى مفعول به، فلما أقول فقها بالضمه فقها سيد أي صار فقيها فهمتوها؟ لو قلت فقها سيد صار فقيها، أنما فقها سيد تطلب مفعولا به. فهمتونا لسه نعيد تاني تفضل اللي مش مهم يقول دي قاعدة آه قاعدة دي قاعدة أخذنا على أي كلمة أي فعل ثلاث هذه القاعدة عفوا القاعدة لي فتح والضم لا لو الفتح والضم لا ليست قاعدة حسب الفعل وهذا بابه التصريف إن شاء الله يقدر الله عز وجل وأخذنا التصريف ممكن سنوات إن شاء الله عليها يعني. تعرف إيه خلاف العلماء في الضم والفتح وكلام زي كده لكن أنا بتكلم في في حالة في حالة ضم القاف وكسر القاف من فقها خليت بلغ يعني إيه خلاف العلماء فيها أنا أذكر خلاف العلماء في هذه الكلمة بعينها فإذا كانت بالضم كان الفعل لازمًا ولا متعديا لازما ووو معناه صار فقيها. أنما فقه بالكسر يب بمعنى فهم ألي تعريف الفقه لغة وتعريف الفقه تعرف تعريف الفقه اصطلاحا تعريف الفقه استلاحا معرفة الأحكام الشرعية. نعم معرفة العلم بالأحكام الشرعيات العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية طبعا أنا, أنا بضرب مثال على معرفة الحدود يا جماعة يعني إحنا مش عايزين نعرف كل الفنون دي والعلوم دي المفروض كل مدرس يعني بيأتي بالمبادئ العشرة على أي فن خليت بالك حتى يتصور الطالب تصورا صحيحا إيه هو الفن ها الذي يريد إيه أن يأتي عليه أو أن يذاكره ونحو ذلك فالحد طيب الحد عند النحاة ما هو النحو في اصطلاح النحاة اكتب النحو النحو له معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي وهو من حيث اللفظ من حيث اللفظ وهو من حيث اللفظ مصدر على وزن فعل بمعنى اسم المفعول على وزن فعل مش هو اسمه نحو طيب نحو هو نحو على وزن ايه فحل ها وزنه ايه اوزن بالحركات والحروف ها نح يبقى على وزن فعل ضرب على وزن ايه فعل شرف على وزن ايه فعل طيب قتل على وزن ايه فعل فهمتوها فنحو نحو على وزن فعل النون ايه أي النون فاء الكلمة والحاء والواه فالعلماء يقولون من حيث اللفظ من حيث لفظه النحو كلمة النحو من حيث لفظه مصدر بمعنى اسم المفعول يعني بمعنى اسم المفعول بيقول العلماء ده مصدر من المصادر نحى ينحو نحوا مصدر هو, اللي هو التصريف الثالث للفعل نحى ينحو نحوا الله أكبر الله طيب نحى ينحو نحوا اللي هو التصريف الثالث للفعل فبيقول لكلمة النحو مصدر لكن لا يراد به المصدرية إنما إنما جاء بمعنى اسم المفعول اسم المفعول اللي هو إيه الله منحه خلي بالك جاء إنما يراد به زي إيه كقوله تبارك وتعالى كقوله تبارك وتعالى هذا خلق الله خلق خلق يخلق خلقا خلق على وزنه فعل جميل خلق على وزن على زينة فعل فخلق مصدر بمعنى اسم المفعول تقدير الكلام هؤلاء جميعا مخلوقون لله فهمتها فخلق بمعنى اسم المفعول أي مخلوق زينة اسم المفعول إيه يجيب من الثلاثة على وزن اسم المفعول عارفين اسم المفعول الفعل الثلاثي يعني ايه الفعل الثلاثي يا اخونا الفعل الثلاثي اللي هو بيتكون من ثلاث حروف اصول يعني ايه من ثلاث حروف يعني ثلاث حروف لا يستغنى عنها هي دي بنيه الكلمه ف الفعل الثلاثي الفعل الثلاثي من ضرب مثلا ضرب فعل ثلاثي ولا رباعي فعل ثلاثي طيب كلمة دي ده فعل ثلاثي ولا رباعي ليه لأنه كون من أربعة أحرف واحد اتنين تلاتة أربعة فاسم المفعول من الثلاثي ضرم بيأتي على زينة المفعول مضروب واسم الفاعل من الثلاثي يأتي على زينة فاعل ضارب فهمتوا ستاتينا إن شاء الله لكن أنا عايز أوصل لك إن النح جاء على بزينة اسم المفعول نحو اسم مفعول منه منحو بزنة مفعول ماشي فالنحو لغة واصطلاحا فالنحو لغة اكتباء والنحو في اللغة بمعنى القصد ويأتي على ستة معاني أوله ستة معاني جمعها بعضهم في قوله قصد ومثل جيهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار يعني الكلام ده قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الاخير القصد القصد تقول نحوت نحوك أي اتجهت قصدك ونحوت نحو البيت اتجهت جهة البيت فيأتي بمعنى القصد ويأتي بمعنى الجهة ويأتي بمعنى المقدار القدر زي ايه من يضرب مثلا ايه صح مثلا نحو اشتريت نحوا من ألف من ألف ها كملوا أي حاج ماشي اشتريت من ألف جنيه ما هي القيمة أصلا سوشترى به ها اشتريت نحو من ألف ها من ألف وتمييز العدد محذوف قدره حيث جئت ألف أي حاج طيب فا فا هنا بمعنى المقدار يبوا بما جاءت بمعنى القصد ويأتي بمعنى الجهة ويأتي بمعنى المقدار ويأتي بمعنى الق القسم جمع أقسام تقول هذه المسألة على ثلاثة أنحاء يعني على ثلاثة أقسام على ثلاثة أقسام. وتقول ويأتي أيضا بمعنى البعض فتقول أكلت نحو السمكة أي بعضها وقد جمع هذه المعاني جمع هذه المعاني أيضا بعضهم في قوله نحونا نحو دارك يا حبيبي اكتب, اكتب البيت نحونا نحو دارك يا حبيبي نحونا نحو دارك يا حبيبي وجدنا نحو ألف من رقيبي ألف نحونا نحو دارك يا حبيبي وجدنا نحو ألف من رقيبي وجدناهم جياعا مثل كلب مثل كلب تامل وجدناهم جياعا نحو كلب ما هو النحو هنا بمعنى مثله آه وتاتي بمعنى مثل أيضا تاتي بمعنى مثل أهو يبأ نحونا نحو ذلك يا حبيبي وجدناهم نحونا نحو ذلك يا حبيبي وجدنا نحو ألف من رقيبي وجدناهم عطاشا نحو كلب جيعا نحو كلب تمنوا منك نحو من شريبي تمنوا منك نحو من شريبي من شريبي, شريبي اه عطاشر. ها عطاشر. ايه جياعًا. جياعا خلي بالك دفناه ثلاث روايات جياعا وعطاش وعواتا الشريبي يعني ايه يعني ايه نحوه من شريبي يعني قدرا من ماء مشروب طب مين بقى اللي فسر لهذه الأبيات ها نحونا احسنت نحونا قصدنا نحو ذلك اتجاه ذلك نحو اتجاه يبقى نحو نحونا القصد نحو ذلك يعني جهه ادي الايه نحو ذلك يا حبيبي وجدنا نحو الف مقدار ألف من رقيبه وجدناهم مثل وجدناهم نحو وجدناهم جياعا مثل كلب هو بيقول له ايه بيقول له ان لما جينا لك يا حبيبي لقينا على الباب حراس فمش عارفين نخش عليك فالحراس دول عاملين زي الكلاب خد بالك الكلاب الايه الجائعه ها يريدون يريدون قدرا من الشراب والطعام هو عايز يريد ان يقول ذلك ها بعضا من شريه بعضا من شريه ممكن تمشي مقدار ولو تمشي قسما من شريه أيضا ممكن تمشي قسما من شريه وتمشي قدرا من شريه يعني ممكن التلات ايه الثلاثة أنواع تصح فيها إن شاء الله فهو يقول قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الاخيار فالنحو في اللغة له ستة معاني وأشهر هذه المعاني القصد أشهر هذه المعاني لكلمة النحو عند العلماء هي القصد وأما النحو في اصطلاح العلماء في اصطلاح العلماء علماء من؟ ولا في اصطلاح الفقهاء الله ينور عليك الإخوة تفهمين في اللي. كويس يبقى لما أقول يا أخوانا في الاصطلاح معنى كلمة في, في الاصطلاح أي في علف أهل الفن فلما أقول مثلا الفقه في الاصطلاح يعني ايه يعني في اصطلاحهم لما أقول مثلا الآصول اصطلاحا يعني ايه يعني في اصطلاح من في الاصولي وكل فن أهله أدرابه نعم فالنحو في اصطلاح العلماء أي في اصطلاح من؟ النحاة في اصطلاح النحاة علم بأصول مستنبطة اقرأ اكتب الكلام ده علم بأصول مستنبطة من استقراء كلام العرب علم بأصول مستنبطة من استقراء كلام العرب يعرف به أواخر الكلم بناء وإعرابا يعني إيه كلام ده بناء وإعرابا. يريد يريدنا يقول إن علم النح له قواعد وله أصول هذه القواعد والأصول مستنبطة من خلال استقراء العلماء لكلام العرب استقروا كلام العرب يعني استقروا استقروا يعني فتشوا في كلام العرب وجمعوا كلام العرب وجعلوه على أصول وقواعد يفهم بها هذا الكلام العربي المبيخ بالك فعلم بأصول مستنبطة من استقراء كلام العرب يعرف بها أحوال أواخر الكلم بناء وإعرابا يعني إيه الكلام ده علم النحو شغلته في أواخر الكلمات شغلة علم النحو يا جماعة في آخر الكلمة وشغل وشغلة علم الصرف في بنية الكلمة طيب الجباة تعرف الصرف كده الصرف الصرف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء الكلمة ليه أي أبنية أحوال أبنية الكلمة التي ليست بأعراب ولا بناء بناء يعني الكلام ده الكلمة إما لسم إما أن يكون معرب وإما أن يكون مبنيا خليت بالك فعلم النح شغله كله في أواخر الكلمات فأنت عندك مثلا لما بتقول مثلا قام زيد زيد رأيت زيدا مررت بزيد علم النحل شغله الشاغل أواخر الكلمات مرة يكون مرفوع ومرة يكون منصوب ومرة يكون مجرور فما الذي حدث الحدث أن هناك أمر أثر فيه هناك عامل العامل ده أثر فيه هذا التأثير لما أثر فيه في المرة تكون جعله مرفوعا ولما أثر فيه في الكلمة في المرة الثانية جعله منصوبا ولما أثر فيه في المرة الثالثة جعله مجرورا فهمتها؟ نكمل بعد الصلاة إن